Book 2 77 77 77 It's verklaar 3. Ibda'ul asbab 3. Ibda' al asbab 3. Waarom eet u nie die koek nie? لمذا أنت لا تأكل الططة لماذا أنت لا تأكل الططة أك خغلو يجب أن انق وزني يجب أن انق وزني أك الككني أمر لا أك خخمت فرلوور لا أكلها لاي يجب أن انقص وزني لا أكلها؟, لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها. لأني يجب أن انقص وزني. warum trinkt لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا انت لا تشرب البيره؟ ik moet nog ما زال علي ان اسافر. ما زال علي ان اسافر. ik drink nie Omdat ek nog moet bestier. La ashrabuha, lienni la yazalu alaya an usafir. La ashrabuha, lienni la zala alaya an usafir. Waarom drink ie nie van die kofie nie? Liemada ente la tashrabu al kahwa? Liemada ente la tashrab al kahwa? Dit is koud. هي بارده هي بارده اك ترينك ات ني اوملات لا اشربها لانها بارده واروم درينك ي فان دي تي لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي Ek het nie عندي سكر. ما عندي سكر. Ek drink dit nie omdat ek لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Waarom eet jy لمذا أنت لا تش الشربة لماذا أنت لا تش الشوربة؟ أك تتني بالستالني لم أطلبها لم أطلبها أكتني أ تكتدني بالستالهيتني لا أشها لأن لم أطلبها لا أشها لا لأني لم أطلبها؟ Waarom eet jy لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا انت لا تاكل اللحم؟ Ek is 'n نباتي. انا نباتي. Ek eet dit nie omdat لا أكله لاني نباتي. لا اكله. لأني نباتي